بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامهم بلا قادرين على بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيانا يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر ودمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ نين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولولقى معاذينه لا تحرك به لسانك لتعجل به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 ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا التراقية وقيل مدراق وظن أن أول فراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يوم إذن المساق فلا صدق ولا صلا ولكن كذب وتولى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 ما كان على قط فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على